İlahi İlahi, İlahi, ve halik <Sessizlik> ilahi ilahi ilahi ve halik وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزعوا إليه وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزعوه إلهي لئن جلت وجمت خاطئتي فعفوك عن ذنبي أجلوا وأوسعوا إلهي لئن جلت وجمت خاطئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسعوه إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليه لدى الإعسار واليوسر أفزعوه إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وَأَنْتَ الْمُنَاجِيَ الْخَفِيَّ تَسْمَعُ إِلَٰهِ أَجِرْنِي مِنْ عَذَابِكَ إِنَّنِي أَسِيرٌ ذَلِيلٌ خائف لك أخضع إلهي أجلني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي وَخَلَّاقِي وَحِرْزِي وَمَوْئِلِي إِلَيْكَ لَدَى الْإِعْسَارِ وَالْيُسْرِ أَفْزَعُوهِ إِلَهِ أَذِقُنِّي طعم عفوك يوملا بنو نا ولا مال هنا لك ينفعوا إلهي أذقني طعم عفوك يوملا ولا بنونا ولا مال هنالك ينفع إلهي وخلاقي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزعوا إلهي ذنوبي ذنوبي جازت الطود وعتلت وَصَفْحُكَ عَنْ ذَنْبِي أَجَلُّوا وَأَوْسَعُوا إِلَهِ ذُنُوبِي ذُنُوبِي جَازَتِ الطَّودَ وَعَتَلَتْ وَصَفْحُكَ عَنْ ذَنْبِي بي أجلوا وأوسعوا إلهي وخلقي وحريزي وماويلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزعوا